لَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ بيد اللَّهَ يُعْطِي مَن يَشَاءُ